من قصة القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه وقوم إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني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 إنه كان ذي حفيه ابراهيم عليه السلام اوتي رشده منذ ان كان صغيرا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فاعطاه الله من الرشد ما كمل به نفسه واضاف الرشد اليه لكونه راشدا قد علت مرتبته وإلا فكل مؤمن له من الرشد ما بحسب ما معه من الإيمان لكن كان عند إبراهيم رشدا عظيما لأن إيمانه كان إيمانا عظيما وكنا به عالمين اختصفناه بالرسالة وآتيناه اللبوة وجعلناه لنا قليلا اصطفيناه في الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وكفر لذلك لان عنده من الذكاء والذكاء وعنده ايضا من الاهليه وقد اتاه الله الحج على قومه فكسر الاصنام وأفحم القوم وكانت اول دعوته لابيه وكان ابوه ممن يعبد الاصنام وأحق الناس بالدعوه العشيره والأقربين وقوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا جمع الله له بين الصديقية والنبوة فهو صادق في أقواله وأفعاله وأحواله مصدق بكل ما أمر الله بالتصديق به وتصديقه من القلب موجب لليقين والعمل الصالح إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة وهو الذي جعل الله في ذريته النبوه والكتاب وهو الذي جعل خلقا إلى الله صبر على ما ناله من الأذى اجتهد في دعوة القريب والبعيد وكان جريئا في الحق هذه القصه مع ابيه قال الله فيها اذ قال لابيه يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وهذه اللفظه اللطيفه يا ابي فيها استمالة للاب واستعطاف له يا ابي لما تعبد ما لا يسمع هذه اصلا ناقصه في ذاتها ناقصه لا تسمع ولا تبصر وكذلك هي ناقصة في أفعالها لا تغني عنك شيئا هي في ذاتها ناقصة لا تسمع ولا تستر وفي أفعالها ناقصة لا تغني عنك فيها ولا تملك لعاجزها نفعا ولا ضرا، ولا تقدر على شيء من الدفع وهذا برهان جليل فإن عبادة الناقص مستقبحة شرعا وعقلا وهذا يدل على أن العبادة لله الذي له الكمال في الذات والأسماء والصفات والأفعال والذي يملك النفع والضر سبحانه وتعالى ولذلك كان هو المستحق والأهل للعبادة وحده لا شريك له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك لا تقل لا محتقرا لي. إنني مجرد ابن صغير إن عندي ما ليس عندك، إن عندي شيء ليس عندك اعطاني الله إياه أطلعت عليه من الله لم تطلع عليه أنت ولم يقل يا أبك انا عالم أنت جاهل وإنما قال وصلني علم لم يصل لك لم يكن ليس عندك شيء من العلم وإنما قال جاءني من العلم ما لم يأتك أنت جاءت أشياء لكن أنا جاءتني أشياء لم تأتك وصلني ما لم يصل إليك ولذلك ينبغي أن تتبع الحجة وتنقاد إليها فاتبعني أهدك صراطا سويا مستقيما يوصل إلى النجاة من المرهوب وتحصيل المقلوب وهو النعيم والثواب ما هو هذا الصراط السوي؟ عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال يا أبتي لا تعبد الشيطان لا تطيعه في عبادتك هذه الأصنام. كل من عبد غير الله يكون قد عبد الشيطان لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك والله عز وجل قال أعهد إليكم يا بني آتما أن تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثة وأي يدعون إلا شيطانا مريدا يعانه الله كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية مخالفا مستكبرا عن طاعه ربه ولذلك الله فرد وابعد وأخرجه من رحمته عصية صيغة مبالغة زيادة للتنفير من الشيطان لأنه شديد العصيان لله إن الشيطان كان للرحمن عصية المعاصي ممكن تمنع رحمة الرب كما أن الطاعه من أكبر اسباب جل رحمة الرب يا أبتي إني أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن أظهر الشفقة على أبي أخاف عليك من شركك وعصيانك لم يجزن بأن العقاب لاحق بأبي وإنما قال أخاف ان يمسك فذكر الخوف والمس ونكر العذاب اني اخاف ان يمسك عذاب والاتيان باسم الرحمن هنا للاشاره الى وصف الرحمه وانه لا يمنع حلول العذاب فالله يعذب وهو رحمن سبحانه وتعالى وهو اعلم لمن يستحق الرحمه عز وجل. فتكون للشيطان وليه لك ولي ليس إلا إبليس وموالاتك له توجب العذاب الأليم لك تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فهوى فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وللاحظ أن الخليل عليه السلام تدرج في الدعوة في دعوة أبيه الأب الأسهل فالأسهل فأخبره بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعه لإذنه وأنه إذا أطاعه امتدى الى الصراط المستقيم ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من الأضرار ثم عذره عقاب الله ونقمته ان أقام على حاله وأنه يصبح بالتالي وليا للشيطان لقد صدرت تلك النصائح الأربعة كل واحدة منها فجرت بلفظة يا أبتي توسلا واستعطافا وتادبا لكن لم ينجع هذا مع الوالد الشقي فأجاب بجواب الجاهل: اراغب أنت عن الهتي يا إبراهيم فتفجح بآلهته من الحجر والأصنام ولام إبراهيم على رغبته عنها ثم توعده قائلا لا لم تنتهي عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله لارجمنك لا وأقتلك رميا بالحجارة واجرني مليا زمانا طويلا اهرب مني قبل ان تصيبك مني عقوبة اذا بعيدا فاجاب ابراهيم جواب عباد الرحمن عندما يخاطبهم الجاهلون قال السلام عليك والجمهور ان المراد بالسلام هنا سلام المراد هنا المتالمة التي هي المشاركه وليست التحية كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام وإذا سيعوا له اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فمعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك أي ستسلم من خطابي لك بما تكره ستسلم مني فلم ينالك مني مكروه ولا أذى لحرمة الأبوة وإن جهزك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروف ووعده بان يستغفر له وقال ساستغفر لك ربي وادع الله ان يهديك واغفر ذنبك انه كان بي حفيا عليما بحالي رؤوفا بي معتنيا بي وقد استغفر ابراهيم لابيه كما قال الله تعالى عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لكن لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله وما تآذر على الكفر وعرف إبراهيم أنه لا يفيد شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه المسلمون لما سمعوا بهذه الآيات من قبل استغفروا لآبائهم وقراباتهم المشركين في أول الإسلام اختدام بابراهيم الخليل، لأن الله نبه على أنهم قدوه لما أنزل الله قد كان لكم قد كانت لكم اسوه حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى أن قال عز وجل إلا قول إبراهيم لا الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أنك لك من الله شيء لا تتأثوا به في هذا لأنه قاله في البداية لكن لما علم أن الله عن مصر على الكفر أو مات على الكفر لما تبين له ذلك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولا يمكن أن يدعو له بعد ذلك بالرحمة ولا بالمغفرة ولذلك قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وبيّن الله تعالى موقف إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأوان عليه إلا لا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة. ولذلك يقولها يعني بعض الجهلة المثقفين العرب من يسمون بالمثقفين شماه الله كذا. وممكن يكتب بعض الصحفيين العرب المخبولين المهبولين الجهله ايضا يقول وانتقل مدريجور كذا معوض إلى إدريه شرحمه الله يعني نصراني كافر. يكتب في الجريدة في الخبر الله رحمه الله أين الولاء والبراء أين هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة إذا ما كانوا أولي من باب اولى إذا كان أبوك الرسول عليه الصلاة والسلام استاذن رب أن يستغفر لأمه منع ولما جاءه الاعرابي قال أين أبي قال أبوك في النار الاعرابي ونى وفي نفسه حسرة دعاه قال أبي وأبوك في النار ان أبي وأباك في النار إيه ماذا تريد أكثر من ذلك فإذا العلاقة المقدسة العلاقة عند الله علاقة العقيدة والميزان ميزان العقيدة ولو واحد أن يعرف أن أباه على الكبر مات أو أن أمه ماتت مشركة ما جاز له الاستغفار له ابراهيم عليه السلام لما هدده ابوه وطرده لأرجمنك وهجرني مليا قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا ساجتنبكم واتبرا منكم ومن الهتكم واتوجه الى الله ربي وحده لا شريك له بالعباده داعيا اياه دعاء العباده ودعاء المساله وادعو ربي عسى أن لا اكون بدعاء ربي شقيا عسى ان يسعدني الله باجابه دعائي وهذه وظيفه الانسان اذا ياس ممن يدعوهم ولم تنجع فيهم المواعظ واصروا في طغيانهم فعليه ان يشتغل باصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتذر الشر واهله وهذا موقف اليوم كثيرا ما يحدث من كثير ما يحدث للناس واحد يكون مثلا في أهله أو مع أبيه مثلا أو مع أهله اخواني أخواته فيحاول أن يدعوهم وهم يصرون ويعرضون ويكفرون بالأمس سألني شخص. سؤالا عن أبي وقال إن أبي غني جدا ولديه أموال طائله لكنه لا يعرف الله ولا يصلي ولا يقول ولا يزكي، وإذا قلت له في مسألة كذا سب الله سب الله وقد حاولت معه مرارا فلا فائده بل ربما إذا ازدد المحاوله المحاولة ازداد, ازداد في الثب واللعن والكفر يعني الآن بدون دعوة أنا لو أمرت مع رسل الله قال وهو يعتبر شخصية مرموقة في المجتمع وله دخل كبير ويعتبرونه مثقفا ويجرون معه مقابلات ويقطف الجرائد والمجلات ويظهر على الشاشات لكنه يسب الله أنا اعرف انه عدو لله وهو يطالبني ولذلك انا اخفي عنه عنواني حتى مكان سكني حتى مكان دراستي، لأن أذى قد لحقني في جميع الأمام ماذا أفعل معه ممكن زوجة تبتلى بزوج عاطي، فاجر فاشق يرتكب الكبائر تدعوه ولا يفيد ذلك تحاول ان ترشده فيصر على الباطل يركب رأسه يلتحق باصحاب السوء ما, ما هو الموقف حينئذ في مثل هذه الحالات اب معرض زوج معرض اخ معرض ما هو الموقف ام تشتكي ام تقول هذا ابني يا ريتني ما خلقت أنا أدعو احيانا على السجل الذي أرضعه مما يفعله يوميا إذا الإنسان بثلي باقارب من, من هذا النوع وهذا أحد الدروس المهمه التي ناخذها من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي هو لا حاول وحاول ان يدعو أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي والنصح والبيان والحجه وإصامة الحجه ومناقشة في آلهته ما في هائلة الله واعتزلكم اعتزلكم وخذولن من دون الله عليكم انفسكم لا يضركم من ضل انهديكم حين ذلك نصدق هذه الايه اذا راينا الاصرار فعين ولا تنجع المواعظ فعند ذلك يشغل الانسان في نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر واهله ولما كانت مفارقه الانسان لوطنه ومألفه واهله وقومه من اشق الامور على نفسه ولما كان انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر بهم لما كان ذلك شيئا مؤلما للنفس شاقا عليها وكان من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه فان ابراهيم لما اعتزل قومه وخرج من بيت ابيه ومن مالفه ومن موطنه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 وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم اي ابراهيم وذنيه من رحمتنا من العلوم النافعه والاعمال الصالحه والذريه الكثيره المنتشره وفيهم انبياء وصالحون وعلماء ومجاهدون وقاده في الخير وائمه وجعلنا لهم لسان صدق عليا فهذه كلها من الرحمه نشر الله لهم لسان ثناء عليهم في الآخرين بحسب احسانهم نشر الله ذكرهم الحسن بين العالمين فملأ ذكره ذكرهم الخافقين وطبق الأرض الثناء عليهم ومحبتهم لقد امتلأت بها القلوب وصارت بها الألسنة فصاروا قدوه للمقتدين وائمه للمهتدين ولا تزال أذكارهم في سائر العصور. متجددة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله من الفضل العظيم لكن ما هي نهاية قصة إبراهيم مع أبيه هل انتهت القضية بالطرد وإبراهيم خرج من البيت واعتزل أباء وانتهت المسألة كلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آزر قتره وغبره سواد الكآب على وجه الأب يوم القيامة والغبار من الطواب يعني وجه آزر فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعطيه فيقول أبوه فاليوم لا أعطيك ولكن بعد فوات الأوان فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخذى من أبي الأبعث فيقول الله تعالى إذي حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ تزيخ الضبع ملتطخ منسن قذر متسخ فيمسخ الله اباه ضبعا والحكمه في مسخه ضبعا لتنفر نفس ابراهيم منه فلا يشرف عليه ولا يحس نحوه لاي اسف لقد صار أباه ضبعا متسخا منتنا مكرسا فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار هذه نهايه ازر هذه النهايه التي لم تأتي بعد ولكنها ستاتي حتما لان الخبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في صحيحه الضبع حيوان احمق وآذر كان من أحمق البشر لأنه بعد أن ظهر له الآيات البينات رفض ومن من من ابنه يعني الواحد يفرح أن ابنه يتفوق في أمور الدنيا فالعجب من هذا الأب الكافر الذي لم يعجبه أن ابنه فاقه في أشياء من العلم بل صار نبيا وأصر على الكفر ولم يطع ابنه مع أنه رأى بنفسه الآيات ولأن للضبع عوجا فكانت تلك إشارة إلى عوج آذر هذا سيكون مصير آذر يوم الدين تبرأ منه إبراهيم في الدنيا وسيتبرأ منه في الآخرة وهكذا جاء عن سعيد بن جغير أنه قال يقول ابراهيم لأبيه إني كنت أمرك في الدنيا وتعطيني لكن عندما يمسخ ضبعا يتبرأ منه إبراهيم عليه السلام إن هذه القصة حفلت بهواء الكثيرة ومنها في بالجعوة بالأقربين إبراهيم عليه السلام بدأ بابيه هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين ولما نزلت هذه الآية صعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش اشتروا لأنفسكم لا أبني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد فلي ما شئت من مالي لا اغني عنك من الله شيئا إذا كفرتم لا اغني عنكم من الله شيئا وهكذا كان الصحابة حريصون على هداية اقربائهم وهكذا كان أبو هريرة حريصا على هداية أمه وهكذا كان أبو بكر حتى أسلم أبوه في الفتح في فتح مكة وفقه الله للإسلام شيخا كبيرا نختر صحبته ما دام معنا ثم إن الله أمر بالاستماع من ابراهيم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومن اتباع مله ابراهيم أن نتبعه في طريقه دعوته بالعلم والحكمه واللين والسهولة والانتقال من مرتبة إلى مرتبة والصبر في الدعوه وعدم التامه وبذل الحق للخلق والقول بالقول والفعل وكذلك الصفح والعفو والاحسان فعلى الدعاء أن يتحلوا بالرفق اقتداء بابي الانبياء عليه السلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما في وهو فلما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك وكذلك فإن لا بد ان يهتم بالأدلة السمعية والعقلية أيضا وليس فقط بالنصوص في جعوة الكفار الكافر قد لا يحترم نصا ولا يحترم الآية ولا الحديث وتحتاج إلى مجادلته بالتي هي أفتن هو تولد من الشواهد والحجج العقلية والسمعيه ما يقنعه وإبراهيم قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمعه ولا يبسره ولا يغني عنك شيئا أقام الفج عليه الله عز وجل ناقش الكفار حتى في القرآن بادله عقلية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقذون ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو القلاق العليم أم خلقوا من غير شيء أم هو الخالقون خلقوا أنفسهم خلقوا من العدم كيف جاءوا إن لهم موجدا وخالقة وهكذا نرى أيضا أن إبراهيم عليه السلام وغيره من الانبياء لا يملكون الهدايه لاحد وان الله اذا كتب الضلال على واحد ولو جئت باحسن داعيه في العالم لا ينفعه ما على الرسول الا البلاغ انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء ومن رحمه الله الدعاء انه كلفهم بالدعوه ولم يكلفهم بالنتيجه لو كان كلفنا بالنتيجة مصيبة يعني معناه اذا ما اهتدى المدعو سنعذب لكن الله ما كلفنا بالنتائج قال ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم لكن ماذا عليك عليك البلاغ والله بصير بالعباد اذا نحن وظيفتنا أن ندعو لكن ما علينا اهتد الخلق طول ما اهتدوا ليس علينا هذا ولا بد من تقرير التوحيد وعرضه على الناس بالحسنى وهذه من أهم الأمور ولا حضر كذلك في هذه القصة كيف ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه عوضه الله خيرا منه وكان التعويض لإبراهيم عن الأبوة التي فقدها بلوه صالحة وأنبياء من فلبيك والحمد لله رب العالمين